ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غَضَبَ الله عليها إن كان مِنَ الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله تواب حكيم إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْلِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبَرَهُ مِّنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمه الله لان الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا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 والله يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابائهن او آبائب اولاتهن او ابنائهن او ابنائهن او ابناء ابنتهن او اخوانهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانن او ما ملكت ايمانن او التابعين غير اولي الادبه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء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 إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وَاتُم مِم لِ اللهَِّذ آتَكُمْ وَلَا تُكْرِههُ فَتَياتِكُمْ على الْ البِغاءِ إن أَرَدْنَ تَتحَّنًا للتَبتَغُوا عَرَبَ الْ الحياتةِ الُّنْياب وَمَ يُكْرِهَُّ فَإِ اللهَّهَ مِمْ بَعْد إكْراَاهِهَِّ غَفُور رحيم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 وَيَضْرِبُ الله الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ آذَنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها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 ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِّمَّا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجِلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذَلِكَ وما أولئك بالمؤمنين وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَم ٱرْتَابُوا أَم يَخَافُونَ أَن يَخِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ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 إنِ اللهَّهَا خَبيروا بِمَا تَعمللون قُلْطيعُوا اللهَّه وَطيعُ الرَّسُلَ فَي تَوََّو فَإِنَّ مَا عَلَيهِ مَا حُم مِلَ وَعَلَيكُم مَا خُم مِتُمْ وَيِن تُطِعُ تَهْتَدُ وَمَاعَلَ الرَّسُون إَّا الْ البَلاءُ وَدَ الله والَّذينَ آمنهُ مِكُم وَامِل الصَّالِحاتِلَ يَسْستَخْلِفََّم فيِي الأرض لا يستخلِفََّهُم فِي الأرضِكَ مسَخْلَفَ الذيينَ مِقبَليم وَل يومَكناَّ لَمدينينَهُم الذيِتَضلَهُم وَلا يُبَدّلا النَّم مِم بعد خَوْفهم أَمناب.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 وَلا بِأسَ الْ المصيد يا أي وََّذينَ آمنُوا لَستَأذكُم الذيينَ ملكَت أيمانكُم والَّذينَ لمْ يَبلُ الحُلمَ مِنْكُ ثلاثثَ مّ مِم قبل صَلااتِ الفَجر وَوحينَ تَ ضَعونَث يَبَكُم مِنَ الظعرَةِ وَمنِ بعد صَلاات الععيشاء.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 فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج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 والله بكل شيء عليم